قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فانتم خالفتم من جاء بالقرآن خالفتموا قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فنان يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان يا حب ذاك الخلاف فإنه أين الوفاق لطاعة الرحمن وما علمت بأن اعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان ما علمت بان آداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان في سالف, سالف الأزمان قالوا له قال افتى اقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان قال افتى اقوال الشيوخ انتم قال من جاء بالقر قال افت الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان قال افت الشيوخ فانتمو قال من جاء بالقران الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتمو خالفتمو من جاء بالقرآن.